أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من, من ردك ولا الله بغاقل عن ما تعملون ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهفدين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب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 بالصبر والصلاة إن الله نعصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحناء ولكن لا تشعرون ولنبلو أن يكون بشيء من الخوف والجوم والذين يلقون الأموال والأمتص والثمرات وبشر الصادرين الذين إذا عطوتهم صلوات من رجهم ورحمة وأولئك هم المهتدين إن الصفا والمغوة ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يفطل وفدهما ومن تطلع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يفتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من, البينات والهدى من بعد ما بينات ما دنيانا هُنَ النافِثُ فِي الكِتَابِ إِلَائِكَ يَلْعَنُهُ اللَّهُ أُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ النَّائِمُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَزَيَّنُوا قَوْلًا أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ أَسْجِدُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا سَوَّاءٌ فَأُوْلَائِكَ آتِينا عَلَيْهِمْ وَأَنَا السَّمَاوَاتُ الرَّحِيمُ